علي ابتسامة جوه مغيّمة خلّي قلوب الخلايق تمشي قدّاما سابها العالم بالحلا داير والارض la dayr wal ard sara I'm not afraid to Igen, a távol, ilyen sokszínű, és mindenféle. És ha a színek elszállnak, akkor a színek elszállnak. És عشكها كأنك في الهوى غاوي أكبر من الكلام وصفة وسلوبة من ردليش سلام دخل لي من شفتها ما أنام إلا بأعجوبة يا عليه ابتسامة تجوم جيامة